اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوره أورياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا فجاء باءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسناها إلا, أن قالوا, إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فَلَنَسْأَلْنَ الَّذِينَ أُوسِنَ إلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلْنَ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَلْنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَايِبِينَ وَالْوَجْنُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقَوْلَتْ مَوَارِنُهُ فَأُنَاذَىكَ هُمُ الْمُفْلِرُونَ ومن خفَت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكَّنَّاكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال تهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم رعتون قال إنك من المنظرين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 فوسوس لهم الشيطان ليُبدي لَهُمَا ما ما وري عنهما من سوءاتهما، وقال ما نهكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقا سمهم إنني لكم آل من الناصحين فدلهم بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما وَطَفِقَا ما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة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 قال اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حيب قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري فوآتكم وريشا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 لا يفلن انكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتيما ان يراكم هو وطبيله من حيث لا ترونهم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 إنه لا يحب المسركين قل من حرم دينة اللَّهِ التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة من يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ننزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ننزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 فَأَمَّا الَّذِينَ اتَّقَوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ هؤلاء ذايك أنالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوقفون، قالوا قالوا إنما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ظلوا عننا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.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 قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هذا أولى أضلون فأتى مجددا فأتى مجددا ضعفا من النار قال لكل من ضعفهم ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخرىهم تما كان لكم علينا من فضل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 وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ غُورِفْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ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 فاليوم ننساهم كما نسوا قراءة يومهم هذا وما كانوا بأياتنا يجهدون ولقد جئناهم بكتاب تصلناه على علم هدوء ورحمة فصلناه على علم هدوء ورحمة لقوم يؤمنون اليوم ضرٌّ إلا تؤيله يوم يأتي تؤينه يقول الذين نسهوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهلنا من شفعاء أَفَيَشْفَعُ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَهُ قَسِّرُوا أَنفُسَهُمْ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 وهو الذي يرسل الرياح حبسا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا فقاله سقناه لبلد ميت سقلاه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتا لعلكم تذكرون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 أَوَاعِجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ بَشِيرٌ مِّن رَّبِّكُمْ على لَكُمْ فَإِذَا أَجَئْتُمُوهُ فَخَرُّوا سُجَّدًا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لعلكم قالوا أتيتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا تأتنا تأتنا بما تعدنا إن كنتم من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رديس وغضب أتجادلونني في أسماء ما سميتموها سميتموها أن ثم آباؤكم ما نزل الله بها من سلخان فأنتظروني ما كم من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 هارينا قت الله لكم آية فذروها تأكل فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسجود إن فيأخذكم عذاب أليم والكرو إجعلكم خلفاء من داعدين وبوءكم في الأرض تدخلون من سهولها قصورا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَجْعَلُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَّبِّهِ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 فتولا عنهم قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحدون الناصحين ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما تبق لكم بها من أحد من العالمين إنكم لا الرجال شهوة من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 وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَٰكِنْ اطَّلَعْتُمْ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا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 قال أولو كنا كارمين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في بلتكم بعد ابن الجان الله منها وما يكون لنا بأن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما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 نبين إلا أخذنا أهلنا بالبأس والضراء إلا أخذنا أهلنا بالبأس والضلال، إلى يضرون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عطوا وقالوا. حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم, فأخذناهم بغسة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَأَنْ كَانَ بُوَّ وَلَأَنْ كَانَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَأَنِ يَأْتِينَ بَأْسٍ أَبْيَاتٍ وَهُمْ نَائِمُونَ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 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملغ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجالا السحرة فدعون قالوا إن لنا لا قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين.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 لا أقطعن أيديكم أرجلكم من خلاف ثم لا أقلب أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون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 قال سنقتل أبناءهم ونستحيل سماءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشغاء من عباده والعاقبة للمتقين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 وكانوا قوما مجرمين ولم ما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعنا ربك قالوا يا موسى دعنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك لنؤمنن لك معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِقُوهُ إذَا هُمْ لَنْ كُسُودٌ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَلَبُوا بِآيَاتِنَا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 قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر بما هم فيه وباطل بما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الهما وهو فضلكم على العالمين وان انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب مقتلون ابناءكم يقتلون ابناءكم ويستحيون نسائكم وفي ذلكم بالآذان من ربك مظيم، وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرين فتم مبيقات ربي، فتم مبيقات ربي أربعين ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميطاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك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 وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلًا ضَيِّقًا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنَّا غَافِلِينَ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 اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم وراوا أنهم قد ضلوا قالوا لن يرحمنا ربنا قالوا لن يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين ولما رجا موسى الى قومه ربانا اسفنا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن نوس الغضب أخذ الألواح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 قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمة وسعت كل شيء ورحمة وسعت كل شيء فسأكتبها للذين وَيُؤْتُونَ ويؤتون الزكاة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل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 وأوحينا ذا إلى موسى ذا إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجفت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن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 وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا وَإِرْغِلَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ مَا لِلْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ إل تَأْتيهِمْ حِيتَانُهُمْ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ إل حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 أن جئنا الذين ينهون عن الصور وأخذنا الذين ظلبو وأخذنا الذين ظلموا بعذاب سب بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ملو عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِلَّا أَلَّنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُوبُهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَعَنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف وليث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيوفر لنا وإي يأتي عرض مثله يأخذ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 وَإِذْ نَتَقُنَّ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظْنُ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 أو تقول إنما أشرك آباؤنا منه قبل وكنا وكنا ذرية من داعين أفتهم لكونا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي جِئَتَنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَقَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِيِّ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهُ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 سيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَنْ خَلَقَنَا أُمَّتُهُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْبُدُونَ وَالَّذِينَ كَلَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ عِدِيمَةٌ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا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 فَلَمَّا آتَاهُم مَّصَالِحًا جَعَلَ لَهُمْ شُرَكَاءَ أَفِيمًا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صادقين أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قَالُوا سُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ مَكِيدُونِ فَلَا تُغْرُونَ إِنَّ وَلِيَّ يَا اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ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 اننا اذا غنكه من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم ان الذين اتقوا اذا مسهم طاغ وافهم من الشيطان تذكروا فاذا ام بصرا